عينة المشاهد قاعدة تخطف عينة من بعضها كأن يشوف منظر الجنة تخطف عينة يقضي يمصلها بعد كده النار تصعر يمصلها تخطف عينة من الجنة بعد كده يشوف ناس بتعدي من على الصراط يخطفوا عن ايه تتقلبوا فيه الابصار يعني العينين قاعدة تتقلب من من مشاهد النعيم ومشاهد العذاب ومشاهد الاهوال وحشود البشر وتنزل الملائكة ونصب الصراط ووضع الميزان والعرض على الله والسحب الى الله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 اللي بيسيب اعمال لانه مش لايه قلبه فيها ده هيندب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 التاني بقى اللي ايه ايته الظلمات الاربعه او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض هو الشمس المنوره وقلبه فطره في قاع البحر وما بين القران وما بين قلبه وفطرته اربع ظلمات الظلمه الاولى يا جماعه ظلمه ايه السحاب اللي هي الشبهات والظلمه الثانيه والثالثه موج من فوقه موج الشهوات المائجه الهائجة في القلب والظلمه الثالثه اللجي عمق البحر الواذ ظروف المتراكمه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 مين اللي عمل اللي كل ده لو المدينه دي مترتبه فيها الفواكه اللي بتحبها والعصائر اللي بتحبها هدي الفطره الفطره ان الانسان لو طلع لا في انبياء ولا في قران ولا في وعظ ولا في اي حاجه وباصف الدنيا كده هو مين اللي عمل الدنيا دي هيقر الحد عملها والحاجه الثانيه مين اللي عملها تتناسب مع احتياجاتي مين اللي عملها بالظبط تتناسب مع النفس نفسي فيه واللي انا عايزه هدي الفطره الفطره دي قوه جبارره لو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 جايبالك بطولات مالي كلو ليك يا رب اللي هي الليف وبعد كدا صورة جايبالك بطولات عمري كلو ليك يا رب اللي هي الضحى وبعد كدا صورة جايبالك بطولات جهدي كلو ليك يا رب اللي هي الشرح كأن لو الفطرة دي جليا كأن لو الحلم ده تحقق كأن لو يوقت دي حصلت لو الفتيلة لو الفطرة لقطت تاني مش حايزة تلقط بتعاملة زي اعود الكابريت الملحول قاعد تحك في علم الكابريت مش حايز يلقط لو الفطرة دي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 والله خلق كل دبة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع إيه كل ده جماعة التدبر في خلق الله شوفوا كم آية في التدبر ألم ترى ان الله يسبح له ألم ترى ان الله يزي سحابه يقلب, يقلب الله الليلة والنهار والله خلق كل دبة من ماء خمس آيات عن التدبر في خلق الله مع أي سلمشكال يعني كأن من أعظم أسباب جلاء الفطرة أن تذهب للأماكنئات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 مين متكبرين للي عايزين يصلوا الى الخالق من المخلوق للي عايزين يعني انا لما اجيب لك هرم مين اللي عمل ده فلان واجيب لك قنبله نوويه طب مين اللي عمل دي هو نفسه فلان واجيب لك كمبيوتر طب مين اللي اخترع ده بفلان مين اللي خلق الله ومين اللي خلق الله ومين اللي عمل النباتات الله ومين اللي عمل الله ومين لا ع... كل ده الله المفروض تنبهر بقدره الله وجلال الله كنت قاعد مع اخواني بنبص في السماء كده قولوا اللي في السماء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 احنا الوقتي خلاص خلصنا الحلقه الثامنه في السلسلة يعني باذن الله سبحانه وتعالى لسه حلقه واحده باذن الله سبحانه وتعالى معانا في هذه السلسله في عون الله حوله وقوته باذن الله سبحانه وتعالى حفظت الادويه عايز عايزك, عايزك تكتب لي الادويه عايزك تلخص الادويه مع بعض كل اسبوع نروح جلسه تدبر في الخلق آآ آآ آآ كل اسبوع نقعد لنا ليله او ساعتين ثلاثه نعتك او جلسه الضحى يوميا بنيت الاعتكاف في المسجد ندعي ربنا بين الاذان والاقامه ما نضيعش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 يعني هذه الايام الفضلة التعريف بالامصار ان الناس تنزل يوم عرفات تعتكف في المساجد وتملأ الدنيا كلها بنفس الاعمال اللي الاهل العرفات بيعملوها لعل الله يمنع علينا جميعا بما من به على اهل العرفات ربنا يبارك فيكم ويسددكم وربنا ينورها لكم يا رب اللهم اجعل لنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا يا رب نورلنا فطرتنا يا رب يا رب نورلنا ألبنا يا رب